119. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده 110. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده 111. فأنا قل هل من الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدا فما لكم كيف تحكمون وَمَا يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لَا يغني مِنَ الْحَقِّ شيئا إن الله عليم بِمَا يفعلون وَمَا كان هذا القرآن أي تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى؟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 كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين